بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اقلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده